الوحدة الثانية الثقافة والفن الدرس الأول الأدب واحد استمع إلى الكلمات ثم أعدها رواية شاعر شعر نشيد شعر كاتب قصة حكاية نكتة أديب أدب